دعاء نور اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا نور النور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزتي عزتك يا عزيز اللهم يا دليل تجلل ساء بالجلال والجلال في جلالي جلالك يا سليم اللهم يا وهاب توهاب تاء بالهبة والهبة في هبتي هبتك يا وهاب اللهم يا عظيم تعظمت بالعظمة والعظمة في عظمتي عظمتك يا عظيم اللهم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا علي اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك يا قدوس اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمالك جمالك يا جميل اللهم يا سلام تسلمك بالسلام والسلام في سلام سلامك يا سلام اللهم يا صبور تصبّرَ بالصبر والصبر في صبري صبرك يا صبور اللهم يا ملك تملكت بالملكوت والملكوت في ملكوتِ ملكوتك يا ملك اللهم يا رب تربيت بالربوبية والربوبية في ربوبية ربوبيتك يا رب اللهم يا منان نارو تمن نمس بالمنة والمنة من نتِكَ يا منان، اللهم يا حكيم تحكمت بالحكمة، والحكمة في حكمة حكمتك يا حكيم. اللهم يا حميد تحمدت بالحمد والحمد في حمد حمدك يا حميد اللهم يا واحد توحدت بالوحدانية والوحدانية في وحدانيتك وحدانيتك يا واحد اللهم يا فرد تفردت بالفردانية والفردانية في فردانيتي فردانيتك يا فرد اللهم يا حليم تحلمت بالحلم والحلم في حلم حلمك يا حليم اللهم يا قدير تقدمت بالقدرة والقدرة في قدرت قدرتك يا قدير اللهم يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدمي قدمك يا قديم اللهم يا شاهد تشاهدت بالشهادة والشهادة في شهادتي شهادتك يا شاهد اللهم يا قريب تقربت بالقرب والقرب في قرب قربك يا قريب اللهم يا نصير تنصرت بالنصرة والنصرة في نصرتي نصرتك يا نصير اللهم يا تتار تستنت بالستر والستر في تتري سترك يا تتار اللهم يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهري قهرك يا قهر اللهم يا رازق ترزقت بالرزق والرزق في رس يا رزق رزقك يا رزاق اللهم يا خالق تخلقت بالخلق والخلق في خلق خلقك يا خالق اللهم يا فتاح تفتحت بالفتح والفتح في فتح فتحك يا فتاح اللهم يا رفيع ترفعت بالرفعة والرفعة في رفعة رفعتك يا رفيع اللهم يا حبيب تحفظت بالحفظ والحفظ في حفظ حفظك يا حفيظ اللهم يا فاضل تفضلت بالفضل والفضل في فضل فضلك يا فاضل اللهم يا راسل لوصلتا بالوصل والوصل في وصلي وصلك يا واصل اللهم يا صاين تفعلت بالفعل والفعل في فعلي فعلك يا فاعل اللهم يا فارض تفرضت بالفرض والفرض في فرض فرضك يا فارض اللهم يا غفار تغفرت بالمغفرة والمغفره في مغفرتي مغفرتك يا غفار اللهم يا جبار تجبرت بالجبروت والجبروت في جبروتي جبروتك يا جبار اللهم يا سميع تسمعك بالسمع والسمع في سمع سمعك يا سميع اللهم يا كبير تكبرك بالكبرياء والكبرياء في كبرياء بريائك يا كبير اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرم كرمك يا كريم اللهم يا رحيم ترحمت بالرحمة والرحم في رحمي رحمتك يا رحيم اللهم يا مجيد تمجد سا بالمجد والمجد في مجدي مجدك يا مجيد يا مجيب يا الله يا عزيز يا نور النور يا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله الوهاد سبحان المجيد سبحان الصبور سبحان البصير سبحان العالية سبحان الخيوم سبحان البر سبحان المعافي سبحان الأول سبحان المعز سبحان الظاهر سبحان الشافي سبحان الكافي سبحان السلام سبحان المؤمن سبحان المخيمين سبحان المصور سبحان النعام سبحان الواحد سبحان الأحد سبحان الفرد سبحان الرحيم سبحان المؤخر سبحان المقدم سبحان الضال سبحان الناس. سبحان الهابي سبحان المقدر سبحان الجليل سبحان المجيد سبحان الرقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان من يشاء بقدرته ويعلم ما يريد بعزته سبحان الله وبحمده سبحان العرش العظيم سبحان والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الحي الحكيم سبحان الله توكلت على الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحام وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت أنت رب العرش العظيم اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عمل الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآباي وأمهاتي وأقرباي صيرتي بين عليك في جميع الامور يا سيدنا ودي والصلاه والسلام على خير خلق محمد وآله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد